وَمَن آذَلُمَ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَي يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُم أَيَّ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ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 بل مَا ما في السماوات والأرض كل له بَدِيعُ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن وَقَالَ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية